اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَأْسِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَتَأْمَنُونَ رُمْثًا أَن يَفْتَكَّ بِكُم جَانِبًا ضَرٌّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ سِيهِ تَارَةً أُسْرًا سَيُرْصِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ الْرِّيْخِ سَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من, من خلقنا وفضلناهم على كثير من, من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أنس بإمامه فمن أُوتي كتابه بيمينه فلن كي يقرؤوا كتابه. يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذين أوحين إليك لتبتري علينا غير إذا لكخذك قليلا ولولا ان فددناك لقدكت تهكن لقدكت تركن, لقد تركن اليه شيئا قليلا اذا لا قلت ضعف الحياه وضعك الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا